وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلو لا إذا بلوت الحلق وما أنتم حين وَنَحْنُ ظرور ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون Fallola in kulunuzun, gaire nedeni نَعِيمًا مِّن قُرْبَانٍ نَسَرَحٌ رِيحًا وَجَنَّتٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ كان من المكذبين الظالين فنزل من حميم فتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض فهو العزيز الحكيم